بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم انا انزل اليك الكتاب بالحق فاعبد الله فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء أما نعبدهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم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 أولئك في ضلال مبين الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني مثاني يتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم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 قل افرايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني, إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني, او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إِنِّي عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إِنَّا أَنزَلْنَا عليك الكتاب للناس بالحق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 قُلِ اللَّهُمَّ فاطر السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فيه كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ معه وَمِثْلَهُ مَعَهُ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 إنه هو الغفور الرحيم وأنيبو إلى ربكم وأسلم له من قبل أي يأتيكم من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أَحْسَنُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ من ربكم من قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ العذاب قَبْلِ أَنْ لا الْعَذَابُ لَا تَشْعُرُونَ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 أو تقول حين ترى العذاب لو أند لي كرة فأكون, فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين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 أعبدوا أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبط عملك لئن أشركت ليحبط عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فعبد وكم من الشاكرين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 وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَزُومًا حتى حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ وَقَال لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ